يا أيها النبي ل م تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضا أزواجك والله ظفور الرحيم. <تصفيق> ق َ د َ ث َ ر َ ض َ اللَّهُ لَكُمْ ت َ ح ِ ل ََّ أ ي م َ ا ن ك ُ م ْ وَاللَّهُ م َ و ْ ل ا ك ُ م ْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إلَى بَعْضِ أزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ح َ ط ّ ف َ ب ع ض َ ه ُ وَأَعْرَضَ عَنْ ب ع ض فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أ َ ن ب َ أ َ ك َ هَذَا قَ إ ن تتواءل الله فقد صغت قلوبكم ا وأن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه و ج ب ي ن وصارح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظ ه ه ر عسى ربه إ ل َ طلق كل أ ي ب د ل ه أزواج خ ي ر ا م ن كُن م س ل م ا ت م س ل م ا ت مؤمنات ق ا ن ت ا ت تائبات عابدات س ا ئ ح ا ت ث ي ا ت وأبكار يا أيها الذين آمنوا يا الَّذِينَ آمَنُوا و أ َ ن ف ُ س َ ك ُ م ْ وَأَهْلِكُمْ ن َ ر ا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا و ا أ َ ن ف ُ س َ ك ُ م ْ وَأَهْلِكُمْ نَرَا ن َ ر ا و ُ ق ُ و د ُ ه َ ا النَّاسُ ا ل ْ ح ِ ج ا ج َ ع الله ما أ م ر م لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إن ص ُ ح َ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ ع َ ن ك ُ م س ي َ أ َ ت ِ ك ُ م ْ و َ ي ُ د َ خ ِ ل َ ك ُ م ْ جَنَّاتٍ و َ ي ُ د َ خ ِ ل َ ك ُ م ْ جَنَّاتٍ تَجْرِي م ِ ن ت َ ح ْ ت ِ ه َ ا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي الَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أ ت م م لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد ا ل ك ف ا ة ي ي ه ا النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلط عليهم و م و ا ه م جهنم و ب ئ س المصير ضرب الله م ث ل ا للذين كفروا م ر أ ة نوح و م ر أ ة لوط كانت تحت ع ب د ي من عبادنا صالحين فخانتهما فلم ي غ ن ا عنهما من الله شيئا وقيد خلنا مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ا ر أ إ م ْ ر َ أ َ ة َ ف ِ ر ْ ع َ و ن وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا م ر َ أ َ ة َ ف ِ ر ْ ع َ و ن إِذْ قَالَتْ رَبِّ ن ل ِ ي ع ِ ن د َ ك َ بَيْتًا إِذْ قَالَتْ رَبِّ ن ل ِ ي ع ِ ن د َ ك َ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، والتي أحسنت فرجها فنفخر يوم ب ن ت ء عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه ا وكتبه وكانت من القانتين.